جل البديع بذ الطبيعة أبهجاء خلق الجمال فكان سحرا مبهجا جل البديع بذ الطبيعة أبهج، فلقد الجمال فكان سحرا مبهجا. جل البديع بذ الطبيعة أبهج، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا. بذي الطبيعة يباجا خلق الجمال فكان سحرا مبيجا طاف السحاب وضرعه مملوة غيثا في السحابة مخرجا وإذا يحاول في السحابة مخرجا وإذا برعاد للعظيم مسبح ومبشر بالغيث يبرد لا عجاب ومبشر بالغيث يبرد لا عجاب وتطلعت ضم العيون ودمعها من فرحة فوق الخدود تدحرجا جل البديع بذي الطبيعة أباجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا جل البديع ذ الطبيعة باجا، خلق الجمال فكان سحرا مبيجا، فإذا بغاية كالخيول تدافعت، ألف له بين المحابس مناجا، ألف بين المحابس مناجا ألف بين المحابس مناجا أبرأي أمسح حزنها فالبعد عنها قد أضر وأزعج بل البعد عنها قد الأرض لقيا عاشق. بعد الفراق من الحبيبة زوجا. جل البديع بذى طبيعته باجا. خلق الجمال فكان سحر مبجا. جل البديع بذى طبيعته باجا. خلق الجمال كان سحرا مبيجا يا ربنا أنت الكريم المرتجا فاجعل لنا من كل من مخرجا فاجعل لنا من كلهم من مخرجا في الصبح إن جاء البلاد من غير بابك عنده نفع الرجال من غير بابك عنده نفع الرجال من غير يحتمي في بحره من كل ما كرهوا اذا الليل سجا جل البديع بذ الطبيعه ابجا قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكة ملامح